انهبطوا منها جميعا قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتي انكم مني هدا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورب جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأنه مؤمن ورب جل وعلا يقول عن أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإذاَا تُرِيَتْ عَلَْهِم ما ياتُمُزَادَتهُم إمانَ وَعَلى رَبِّ ميتَوَكلُون الذيَّذينَ يقمونَ الصَّلَ وَمَِّا رَزَقْنُمْ ي فِ حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربني ما حشرتني أعمى قال ربني ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم توسى الله جل وعلا يقول في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الله عز وجل في صورة الأحزاب ينادي أهل الإيمان يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين من اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الله عز وجل يقول في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون منهم أهل الجنة الله يجعلنا منه يجعلني. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أوى من كان ميتا أوى من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 الذين مَ وَتَطُمَ إِّ قُلوبُهُم بذِك الن بذكر الن تَطمَئُِ القُل على بذكر الن تَطمَئِ القُلوب على بذكر الن تَطمَِّ القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يا أخواني الله عز وجل يقول ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هاؤلاء العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا والله يا اخواني الانسان بلا قرآن وبلا سنة هو ترى بلا روح فقد الروح جسد بلا روح الله عز وجل يقول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 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شيخ نايف الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وعن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً الله عز وجل قد سمى أيضاً هذا القرآن نور وأخبر أن الله عز وجل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور قال الله ألف لام كتاب أز النغ إلَك كتاب أز الناج إلَيك لتخرج الن للتخرج سَمِن الظلوب النُور بإذنِ رَّه مسراط العزيز الحم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع لا ريب فيها فريق في الجنة وفريق في السعير وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان, بلسان عربيم مبين وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدثوا لهم ذكرا أنا أقول للجميع وأقول لنفسي قبلكم نحن مع القرآن على أربعة أصناف نحن مع القرآن على أربعة أصناف الصنف الأول قلوا أمين الله يجعلنا منهم أمين الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هذا الصنف الأول صنف من أهل القرآن من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزل منزل منزلتك عند آخر آية تقرأها الله جعلنا منها هذا الصنف الأول الصنف الأول يتلونه حق تلاوته الصنف الثاني صنف جعلوا لهم وردا من القرآن جعل لهم حزب من القرآن صفحة صفحتين عشر صفحات جزء في اليوم الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه كن منهم الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه اجعل لك ورد من أجل أن تعيش حياة كريمة وأيضا الصنف الثالث صنف لا يقرأ لا يستطيع أن يقرأ كلام الله ولكنه متمسك في القرآن كيف يذهب عند إنسان أو يفك المذياء ويسمع كلام الله, الله الله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعون وانصتوا لعلكم ترحمون واحد كان من اهل المدينه ما يحسن يقرا يا اخواني ولكن عندما دخل المدينة كل ما يدخل مسجد رسول الله يذهب عند إنسان يجيد القراءة فيقول له أرجوك أن تقرأ علي القرآن من أجل أن يستمع ففي يوم من الأيام دخل هذا الرجل معه المصحف فوجد رجل شاب يقرأ كلام الله عز وجل فجلس بجانبه قال أريد منك أن تقرأ لي شيئا من كلام الله عز وجل من أجل أن أسمع فقام هذا الشاب يقرأ يقرأ وذاك يسمع الذي لا يجيد القراءة يقرأ, يقرأ حتى وصلوا عند آية فيها سجدة فسجد القارئ وسجد المستمع فقام القارئ ولم يقم المستمع وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون رحمه الله الزوج الجلي ان قبل الله روحه وهو ساجد الله اكبر الصف الرابع قولوا آمين. آمين. آمين. امين اللهم لا تجعلنا منه وقال الرسول وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا قوم اتخ... إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهذه أربعة أصناف يا غالي لمن أقبل على كلام الله عز وجل أنا وأنت من أي هذه الأصناف أختم أحبابي بآية الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ما معنى فيه ذكركم؟ فيه عزكم وشرفكم ورفعتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة ثم ختم الله عز وجل الآية فقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون يا أخوان الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تعني معنى الرحمن رحمة هذه هذه رحمة لجميع الخلق الرحمن أي رحمة تعمى الخلق جميعا حتى الكافر يتقلب في رحمة الله الله أكبر. حتى الكافر يتقلب في رحمة الله الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء وهناك احبابي في الله رحمه خاصه الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما الله يجعلنا من من ممن يخصه الله عز وجل برحمته يا نور السماوات والارض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجا الزجاجة كانه كوكب دري ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية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 بكل شيء عليم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم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 افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا الله ورب العرش الكريم يا اخوان في ايه في سوره الانعام والله اتمنى الجميع يحفظها ويكررها بينه وبين نفسه حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير اسمعوا التمع وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون ختم الآية بماذا أفلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون الله اكبر واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوجب دعوه الداعي اذا دعان ولكن لازم شرطين فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله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 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ في شفقة الله أكبر ما قال يا أيها الذين فسقوا يا أيها الذين أجرموا يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا لا بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الله اكبر يعني حتى كلمه اسرفوا ترى كسرفت على نفسك كفايه خلاص كفايه ذنوب ومعاصي شوف كيف الرحمه من الله عز وجل الله اكبر طيب هذه الاولى, هذه الأولى لا تقنطوا من رحمه الله ثانيه لا تقنطوا من رحمة الله الثالثة إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا الرابعة إنه الغفور الرحيم